الدكتور محمد اسماعيل والآن نترككم مع التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم لون والقلم وما يسرون ما أرتب نعمة ربك بمجنون وإن لك لا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُعْجِبْكَ الْمُكَذِّبِينَ وَدَّ لَوْ تُذْهِنُ فَيُذْهِنُونَ ولا تفع كل حلاف مهيم هماذ مشاء بنميم من علم الخير معتد أثيم عتلني بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنيم إذا تثلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنثنوا على الخرثون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها فائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسفهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كن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 أعسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إما إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمستقين عند ربهم جمات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين مَا لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبل بالعراء وهو مذموم فلتباه ربه فجعله من الصالحين